بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآخ